بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الحمد والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فضمن دروس التفسير وتفسير صورة النساء فنبدأ بدرس جديد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما في هذه الآية أيها الأخوة مباحث يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي إن الله عز وجل لا يبخس أحدا من ثواب عمله ولا يزيد في عقابه شيئا مقدار ذرة ففي هذه الآية أخبار أن الله عز وجل لا يظلم أحدا كما قال الله تعالى في آيات أخرى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أي فلا ينقص من ثوابهم شيئا ولا يزاد في عذابهم ولا يعاقبون بجريرة غيرهم وقال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما أي ظلما زيادة في السيئات ولا هضما نقصا في الحسنات وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فالله عز وجل لا يظلم طيب المبحث الثاني في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا وقد مر معنا أن يلخ في العقيدة أن صفات الله تنقسم إلى أقسام منفية وثبوتية إلى آخره وذكرنا أن الصفات المنفية معتقد أهل السنة والجماعة أنهم ينفون هذه الصفة كالموت والسنة والظلم والتعب وغيرها أن أهل السنة والجماعة ينفون عن الله عز وجل هذه الصفة مع إثبات كمال ضدها لأن النفي المحض لا مدح فيه كما ذكر ذلك ابن تيمية في التدمرية وغيرها فالله عز وجل لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم قال الله تعالى نأخذ بعض الأمثلة يقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا ماذا تقول نقول لكمال عدله قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته قال الله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قيوميته قال الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون لكمال علمه سبحانه وتعالى وصفات الله تنقسم إلى أقسام كما قلنا منفيه وهذه كما ذكرنا قبل قليل ننفيها ونثبت كمالة ضدها الثبوتية نثبتها كصفة السمع والقدرة والبصر هذه نثبتها لنا صفة كمال القسم الثالث صفة كمال في حالة ونقص في حالة هذه نثبتها في حال الكمال ولا نثبتها في حال النقص كصفة المكر والخداع والكيد هذه لو تلاحظ في القرآن أنها ما ذكرت على إطلاق وانما ذكرت على وجه المقابله قال الله تعالى ويخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فنقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر به نقول الله عز وجل يخدع بمن يخادعه ولا نقول ان الله ماكر ان الله خادع لا يجوز القسم الرابع صفه فان قال قال والخيانة نقول الخيانة لا يوصف بها الله عز وجل مطلقا حتى في حال المقابله فلا يجوز أن تقول إن الله يخون من خانه قال الله عز وجل وان يريد خيانتك فقد, فقد أمكن الله منهم ولم يقل فقد خانهم لماذا لأن الخيانة ذم مطلقا دم مطلقا الخيانة. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ذرة أي زينة ذرة. والذرة يضرب بها المثل في التحقير ولا لأ. أي فإن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولا دونها. وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فلا مفهوم له فالله عز وجل معنى الآية الله عز وجل لا يظلم ابدا لا يظلم أبدا قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. وقال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بناء حاسبين ان الله لا يظلم مثقال ذره نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى قال وان تك حسنه يضاعفها اي وان تك فعله التي يفعلها الانسان حسنه يضاعف يضاع يضاعفها اي يجزي بها اكثر والمضاعفه يا الأخوة قد تكون الى عشر اضعاف وقد تكون أكثر أليس كذلك قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقد يكون التضعيف إلى سبع مائة ضعف قال الله عز وجل مثل, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ماذا قال ابن كثير والله يضاعف لمن يشاء أي بحسب إخلاصه فالمضاعفة فالمضاعف قد تزيد أكثر وأكثر بسبب إخلاص الشخص إذن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال الله عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك والحديث مشهور فالمقصود أن التضعيف يتضاعف والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن التضعيف على حسب ما قام في القلب من الإخلاص والإحسان وقد مر معنا مرارا من قواعد الشريعة أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم ذكرنا الأجلة على ذلك كثيرة كقصة الكلب المرأة البغية التي سقط كلب والرجل الذي أزاح شجرة من طريق كانت تؤذي المسلمين فغفر الله له وغير ذلك التي سقط كلب كل ذلك يدل على ماذا على أن العمل إذا كان مخلصا كان ثوابه أعظم ولذلك ذكرنا ذكر ابن قيم رحمه الله في غافة اللفان أن من علامة صحة القلب أن يهتم الإنسان بتصحيح العمل لا بكثرة العمل يهتم بتصحيح العمل من حيث الإخلاص والإحسان والمتابعة ومشاهدة المنة وعيدها واضحة الإخلاص والحسن والمتابعة يعني أنك تطبق العمل متابعة للرسول ومشاهدة المنه من يعرف ما معنى مشاهد المنه؟ فضل لله. تعرف أن فضل لله. لله عز وجل يعني ما تحفظ القرآن أو تطلب العلم ولا تشاهد المنه أبداً وأن تطلب العلم تعرف أن ذلك من فضل الله وأنه لولا فضل الله ما درست ما جلست في دروس العلم لكنت ممن يشاهدون المباريات أو الأغانيات أو المحرمات تشاهد المنه. حينما تحفظ حديث حينما تقوم الليل حينما تصوم النهار حينما تصل الأرحام أي عبادة من العبادات فإن من تصحيح العمل غير الإخلاص والإحسان أن تشاهد المنة هذه من أعظم المثبتات والتوفيق للعبد، بل إن مشاهدت المنة من أسباب تثبيت العبد واستمراره حينما يرى أنه من فضل الله فإذا رأيت الرجل لا ينظر لهذا الأمر غالبا لا يستمر حينما يرى أنه بسبب قوته وبسببه وأنه جاء الفجر أو جاء لصلة الأرحام أو أنفق أنه بقوته غالبا ما يوفق إذا علم أنه لولا توفيق الله ما فعل هذا الفعل من صلة أرحام أو صدقاء أو قيام أو عبادة أو غيرها هذه نقطة مهمة وأساسية وكتاب غافة اللهفال بن القيم كتاب عظيم نوصي بقراءته وهو من كتب هذا الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله وكل كتب هذا الإمام عظيمة وإن تك حسنة يضاعفها هذا من رحمة الله عز وجل طيب ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أي يعطي من عنده سبحانه وتعالى أجرا أي ثوابا عظيما ذا عظمة لا يتصورها إنسان كالجنة التي فيها النعيم المقيم ورؤية العزيز الحكيم نعم كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينه جزاء بما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون من فوائد الآية تنزيه الله عن الظلم لكمال عدله من فوائد الآية إثبات علم الله الكامل وجهه مضاعفة الحسنات من فوائد الآية أن الله يضاعف الحسنات طيب هل نستفيد من الآية رحمة الله أو ما نستفيد وجهه مضاعفة الحسنات بينما السيئة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا عمل سيئة كتبت سيئة واحدة السيئة أيها الإخوة خذوا قاعدة لا تتضاعف عددا لا تتضاعف عدد عددا نعم تتضاعف جرما كأن تكون مثلا في الحرم أو غير ذلك من الأسباب المعروفة عند أهل الألم لكن عددا ما تضاعف السيئة مقابل سيئة بل إن الإنسان إذا عمل سيئة عفوا إذا هم بسيئة وتركها لله تكتب له حسنة نعم فانه جاء في صحيح مسلم في روايه ومن هم بسيئه فلم يعملها جاء في روايه تركها من جراء يعني خوف من اجل كتبت له حسنه ومن فوائد الايه ان رحمة الله سبقت غضبه واضح الشاهد فإن الله يضاعف الحسنات والسيئات انما بسيئه واحده ثم قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم إذا يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد متى يوم القيامة والاستفهام للتعجب والتفخيم يخبر الله عز وجل عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه أي فكيف يكون الأمر, فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقال الله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستأتبون فالرسول الرسل يشهدون على أنهم بلغوا بلغوا رسالة ربهم وهذه شهادة عامة شهادة هذه الأم هنا هذه شهادة أخرى شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم وهذه من فضائل هذه الأمة قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة وقد سبق معنى أن الأمة تطلق في القرآن على خمس اطلاقات تطلق بمعنى الجماعة من الناس والأمثل على ذلك كثير قال الله تعالى ورقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله واجتنب الطغوت إن أمة يدعون يوم القيامة غرّا محج يدعون يوم القيامة غرّا محجرين وبمعنى الملة والدين إن وجدنا اباءنا على أمة أي على ملة وعلى دين وتطلق بمعنى الإمامة في الدين قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة وتطلق بمعنى الزمن وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد زمن نعم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فيها مباحث معنى الآية وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. أولا من هم وجئنا بك على هؤلاء القول الأول المراد كفار قريش والقول الثاني هذه الأمة فمن راجح من سياق الآيات الأمة من سياق الآيات فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد على أمتها النبي على أمتي وجئنا بك على هؤلاء أي أمتك وهذا القول هو الصحيح أن المراد هذه الأمة لسياق الآيات نعم وهذه الآية جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسير متفق عليه من شدة ذلك اليوم وتذكري ذلك اليوم العظيم نعم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثه يوم أي في ذلك اليوم الرهيب وفي ذلك اليوم العظيم يوم تأتي من كل أمة بشهيد يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يود الذين كفروا كفروا بالله وبرسوله ولم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا الرسل عليهم الصلاه والسلام وعصوا الرسول اي خالفوا امره فلم يمتثلوا الامر ولم يجتنبوا النهي لان المعصيه تشمل امرين التفريط في الامر وفعل النهي فعل النهي مثلا يغتاب ترك الامر كان يترك الصلاه هذه المعصيه وعصوا الرسول اذا المعصيه معصية الرسول لم يمتثلوا الامر ولم يجتنبوا النهي لو تسوى بهم الأرض تسوى فيها ثلاث قراءات عند أهل العلم رحمه الله ولو تسوى من ضمن القراءات فتحتها تسوى الأرض ومنها تشديد الواو إلى آخرها لو تسوى بهم الأرض اختلف العلماء رحمه الله في معنى الآية على أقوال لكن ليس هناك أجمل مما ذكره العلامة الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله وهذا الكتاب عظيم كتاب عظيم أيها الأخوة لهذا الإمام العابد الزاهد العالم القرآني شرح فيه القرآن بالقرآن وإلا الآية فيها أقوال أصح الأقوال ومن أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن قال رحمه الله على القراءات الثلاث الآية فيها ثلاث قراءات والعلماء فيها خلاف على كل قراءة الشنقيط رحمه الله يقول على القراءات الثلاث المعنى واحد كما جاء في صورة عمة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذا تفسير الآية بالآية حينما يرى الحيوانات تقتص بعضها من بعض وبعد الاقتصاص ماذا يكون كوني ترابا ماذا يتمنى الكافر خوفا من عذاب الله ومن شدة ذلك اليوم يقول يا ليتني كنت ترابا هذا أحسن تفسير للآية لو تسوى بهم الأرض يا ليتني كنت ترابا صرت مثل هذا التراب لا يحاسب ولماذا لأن الكافر يعلم ماذا ينتظره, ماذا ينتظره العقاب العذاب عذاب الله عز وجل ظهر يوم القيامة وهذا من تفسير القرآن بالقرآن ومن أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كما جاء في بعض الآثار على السلف في تفسيرها أنه بعد القصاص يكون ذلك الأمر يقول ابن كثير أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيع والتوبيخ وإلا الآية فيها أقوال نكتفي بهذا القول طيب. ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآية فيها كلام له للقلب. نقتصر على قول وممكن نذكر قول ابن كثير رحمه الله. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. القول والذي يظهر والله أعلم. والظاهر أيضا لم يذكر ابن كثير غيره. أن الآية مستأنفة هكذا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ثم نبدأ جملة ولا يكتمون الله حديثة أي أن الكافر يوم القيامة لا يستطيع لا يستطيع أن يكتم شيئا لأن الله عز وجل عليم هذا المعنى المعنى أو قول من الأقوال التي قيلت في الآية أنها مستأنفة لو تسوى بهم الأرض ثم قال الله تعالى أن الكافر يوم القيامة لا يستطيع أن يكتب شيئا من الأمور واضح وإلا من كثير له قول آخر وأن هذه الآية هذا اختيار من كثير من أراد أن يرجع إليه في تفسيره رحمه الله أن هذه الآية ولا يكتمون الله حديثا من ضمن تمنيهم لو تسوى بهم الأرض ولم يكتموا الله حديثا وفيها أقوال حقيقة نحن لا نريد أن نذكر الأقوال كل ما كان القول يعني رجحه بعض العلماء واضح فيعني في نكتفي به إذن ولا يكتمون الله حديثا قال ابن كثير اخبر تعالى بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئاً وهنا إشكال هنا يخبر الله عز وجل أنهم لا يكتمون شيئا وجاء في موضع آخر ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكيف الجمع بين الآيات في الآية التي معنا لا يكتمون شيء والآية التي ذكرتها أن الله عز وجل قال عنهم والله ربنا ما كنا مشركين. واضح. نعم. في بعض الأمور يملكونه. نعم. الجواب الأول وهذه قاعدة يلخو غالبا الذي تأتيكم في الآيات. ذكرناه في عدة مرات. نجيك الآية يوم القيامة هكذا. في يوم القيامة هكذا. نقول الجواب الأول عام. جواب عام أن القيامة مواطن. هذا الجواب. كما سأل رجل بن عباس عن قوله كذا وقوله كذا. كيف نجمع؟ وكذا وكذا. فأخبره أن يوم القيامة مواطن. ذكرنا أمثلة عليها كثيرة الجواب الثاني إن عدم الكتم المذكور هنا باعتبار الجوارح باعتبار الجوارح ولا يكتمون الله حديثا الجوارح تنطق الجوارح تنطق بكل ما عملوا كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون و والله ربنا ما كنا مشركين بماذا بلسانه نعم طيب ولا يكتمون الله حديثا من فوائد الايات الفائده الاولى بيان عظمه هذه الشهاده من فوائد الايات ان الناس يوم القيامه تقام عليهم الأشهاد ومن فوائد الايات ان كل رسول يشهد على قومه بأنه بلغهم وأدى الرسالة وأدى الأمانة عليهم الصلاة والسلام وفي الآيات بيان حال ما تأول إليه حال الكفرة العاصيل للرسول صلى الله عليه وسلم وجهه لو تسوى بهم الأرض وقلنا في تفسيرها يا ليتني كنت ترابا يتمنى أن يكون ترابا حينما رأى عذاب الله تبارك وتعالى ومن فواد الآيات الحذر من معصية الرسول وجهه وعصوا الرسول وطاعة الرسول اهتداء وإن تطيعوه تهتدوا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأخطر شيء من أسباب انتكاسة القلوب أن ترد السنة وأن ترد قول النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الهوى أو من أجل فلان أو فلان هذه سبب الرئيسي في انتكاسة القلب أن تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تقول قال فلان كذا وكذا أو من أجل هواك هذا من أسباب كما قال علماء من أسباب ردة القلب ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه بداع الفوات وفي عدة كتبه رد السنة هذا أمر خطير أمر خطير بل إن الإنسان ينبغي له أن يستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام استجابة استجابة مسلمة تامة ولو أردنا أن نذكر أمثلة من الصحابة رضوان الله عليهم لطالبين المقام لكن نأخذ مثال أو مثالين مثال واحد الحديث المشهور الذي عند أبي داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى طبعا بنعاله فخلعنا عليه فخلعوا بنعاله مباشرة ما قالوا لماذا وكيف وإلى خيره مثل ما الوقت الحاضر أبدا خلعنا عليه خلعوه نعرى. لماذا لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا خير فخلعوا أنت الموضوع فعل النبي نفعل مثله ثم أخبرهم النبي أن فيهما قدر أخبره جبريل إلى آخر الحديث المشهور شوف خلعوا لإقانهم أنه رسول حق وأن كل ما يأتي به خير ورسلت والأمثل على ذلك كثيرا في تحريم الخمر وأكفئة القدور إلى غير ذلك ومن فؤاد الآيات شدة حصرت أولئك الكفار يوم القيامة وفي إثبات أهوال يوم القيامة نكتفي بهذا طفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ونسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد